ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينش لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِتْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبدتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا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 إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمَعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا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 يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَةَ ثَوَابُ وَحَسُنَةْ مُرْتَفَقًا واضْرِبَ لَهُمْ مسَْ رَجُلَْنِ جَعلنا لحَدِه مَا جََّتَْل مِن أَعْنابِ وَحَفَفْنهُما بنَخْلِ وَجَعلناَا بَلَهُ مَا زَرى كِْلتَجَتَْن آتَت أُكْها وَلَم تَبم مِنهُ شَيْئَ وَفَجرناَا خلِلَادهُ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 وَم أَظُّ السَّاعةَقائمَةَ وَل إُّدِتُ إ رَبّ لَ أجددًاَّ خَيرًا مِنْه مُ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 فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا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 أُنَا لِكَووديَةُ للِلهِ الحَقُّهُ وَخَيرٌ فَوَابَ وَخَيرٌ رُقُبَاء وَضْرِبَ لَهُ مَّ ثَلَ الحياتةِ الدُّنْياكَمَا إِْ إن أَزَلناَاهُ مِنَ السَّمِفَخْتَ لَطَ بِهِ نَباتُ الْ الأب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 وَضيع الكِتابُ فَتَرَ الْمجرمينَ مُشفقينَ بِمَّا فِيهِ وَيقولُون يَا وَلَنَ م لِ هذاَا الكِتابابِ ل يُغادِرُ صَغرَة وَل كَبَِةً إللاا أَحصَهَا وَجدَد مَا عملِلوا حاضِرَ وَلَا يَظْلِم رَبّكَ أحدَد.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 وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْبِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْبِرُوا هُزُؤًا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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَبًا ق أأَرَأيتَ إِذْ أَويْنَا إلى الصَّخْرَةِ فَإِن نَنسيتُ الحوتَ وَمَاسَانِيه إللا الشَّيطانوا أن أأَذكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فيِي البَحْر عجَبَ قَالَ ذَلِكَمَا كُن لَبَغيفَرْ تَددَّ عَ آثِرِهِمَا قَصَصَ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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بِمَا نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا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 أَلَئِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَد بَلَغْتَ مِنِّي من عُذْرَا فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَى أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَأَكَكَ صِدْقٌ أَمْ إِنْ كُنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حسنا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 وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكفرين عرضا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 فاعتدنا جهنم للكفرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا